وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكي ظنتم ولكي ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً من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 وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِدِ وَقَدْ يُضْنَى لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْدُ فحق عليهم القول في أمة من قد خلت من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.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 114. لهم أسوأ الذي كانوا يعملون 115. ذلك جزاء أعداء الله النار 116. لهم فيها دار القرد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين